بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام تلك ايات الكتاب و ق ر آ ن مبين ربما يوزوا الذين كفروا لو كانوا مسلمين لارميا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 وما كانوا اذا منضئين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين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 ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين و ح ف ر ن ا ه ا من كل شيطان رجيم إ ل ا من استرق السمع ف أ ت ب ع ه شهاب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 وان من شيء إ ل ا عندنا خزائنه وما ننزله إ ل ا بقدر معلوم واوسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ما ف اسقيناكموه وما انتم له بخالدين وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا ا ل م س ت أ خ ر ي ن و إ ن ربك هو يحشرهم إ ن ه حكيم عليم ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن من صلصال من حما مسنون والجان خلقناه من قبل ا ل نار السموم و إ ذ قال ربك ل ل م ل ا ئ ك ة إ ن خارق بشرا موسوعه ن من ن صلصال من حمأ م ن فإذا ا ل ن ا ب ل ف ي للعلوم ا ل ه س ا ج د ي ن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 قال رب بما أ غ و ي ت ن ي لازينن لهم في ا ل أ ر ض ولاغوينهم أ ج م ع ي ن إ ل ا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إ ل ا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب بكل باب منهم جزء مقسوم إ ن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آ م ن ي ن وندعنا ما في على س و ت ق ا ب ل ن ل ا ي م س ه م ف ي ه ا نصر و م ا هم ل ا س ل ا م ي م وان عذابي هو العذاب الاليم ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجدون قالوا لا توجد إ ن ا نبشرك ب و ل ا م ن عليم قال أ ب ش ر ت م و ن ي على ان مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك ب ا ل ح ق فلا ل ا تكن من قال ن ن ي ق ا ومن يخلق من رحمه ربي الا الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا إ ن ا ارسلنا إ ل ى قوم مجرمين إ ل ا آ لوط انا له نجوهم أ ج م ع ي ن إ ل ا ا م ر أ ت ه قدرنا إ ن ه ا لمن الغابرين فلما جاء لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتعون واتيناك بالحق م إ س و ع ه ا ل ن ف ا ب أ ل ك بقطع م س ا للعلوم الاسلاميه و ح ت م وقضينا ََََْ اليه َِْ ذلك ََِ ا ل ْ أ َ م ْ ر َ أ َ ن َّ ذ َ ا ب ِ ر َ ه َُ ل َ ا ِ م َ ق ط ُ و ر مصبحين َُِِْ وجاء ََََ ه ل ا ل ْ م َ د ِ ي ن َ ة ِ أ َ س ْ ت َ ب ْ ش ِ ر ُ و ن َ قال إ ن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تؤذون قالوا اولم ن ن هك عن العالمين قال هؤلاء ك إ ن ه م لفي س ك ر ت ه م و ع ه فأخذتهم النابلسي ص ي ح للعلوم الاسلاميه ه ر ة إ ن في ذلك ل آ ي ا ت للمتوسمين و إ ن ه ا لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن للمؤمنين كان في لآية ذلك أصلاً الأيكة ا ل ل ظ م ي ن فانتقمنا منهم و إ ن ه م ا ل ب ب إ م م م ا ي ن ولقد كذب أ ص ح ا ب ا ل ح ج ر ا ل م ر س ل ي ن و ت ي ن ا ه م آ ي ا ت ن ا ف ك ا ن و ا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 ولقد آ ت ي ن ا ك سبعا من المساني و ا ل ق ر آ ن العظيم لا تمدن عينيك إ ل ى ما م ت ع ن ا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا ا ل ق ر آ ن عضين فوربك ََََِّ ل َ ن َ س ْ أ َ ل ن َ ه ُ م ْ أ َ ل ْ م َ ع ِ ي ن َ عما ََّ كانوا َُ يعملون َََْ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إ ِ ن َ ا كفينا َ كالمستهزئين ََُْْْ الذين يجعلون مع الله إ ل ه ا اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من السحر